السلام عليكم وحمد الله وبركاته في الصوت إن شاء الله في الصوت طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شوار عنفسنا من سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهداه هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار نسأل الله العظيم العظيم أن يجعلنا وإياكم عادلنا وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. يتجدد هذا اللقاء المبارك ومع حصة جديدة من حصص النحو الميسر ومع شرح متن الأجرومية شرحا يجمع بين عصالة المتن ومع عصالة الطريقة ساعدين الله جل وعلا أن يوفقنا لخدمة لغة القرآن ولغة السنة وأن ننهض بها حتى تعود كما كانت إن شاء الله تعالى في الحصة الماضية تكلمنا عن علامات الإعراب وتكلمنا عن أول علامة أول علامة هي الضمة التي هي الأصل الضمة هي الأصل وما سيأتي فقط حركات تنوب عن الضمة وقلنا بأن علامات الرفع كم؟ كم هي علامات الرفع؟ ها؟ كم هي علامات الرفع؟ أربع أحسنتم أربع نعم ها؟ أربع ما هي؟ ما هي علامة الرفع؟ ما هي علامة الرفع؟ هم؟ الضمة نعم الضمة التي هي الأصل والواو الضمة والواو والألف والنون نعم يعني الضمة هي هي الأصل والـ والـ والألف والواو والنون ينوبون عن الضمة وتكلمنا عن الضمة بفضل الله تعالى في حصة الماضية والدروس بفضل الله تعالى مسجلة ومرفوعة على الموقع فمن أراد أن يستفيد استفادة بسيطة، فليرجع إليها إن شاء الله جل وعلا. ونتكلم طبعا مع المبتدئين. أما المتقدمين فنسأل الله تعالى أن ييسر لهم ما هو أفضل. إذن سنتكلم اليوم عن علامة أخرى من علامات الإعراب أو من علامة ال من علامة الرفع وهي الواو. إذا سألنا المؤلف رحمه الله وقلنا له عرفنا المواضع التي تكون فيه الضمة علامة للرفع فما هي المواضع التي تكون فيه الواو علامة للرفع يعني الضمة رأينا المواضع التي تكون فيها علامة للرفع وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم تصل إليه شيء يعني الضمة تحتها أربعة أقسام أربعة أقسام سنسأل اليوم المؤلف رحمه الله بالنسبة للواو ما هي المواضع التي تكون فيها الواو علامة للرفع سيجيبنا بقوله وأما الواو ما؟ وأما الواو ما وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في موضعين ما هو الدليل على هذا الأمر؟ لماذا لم يقل ثلاثة أو أربعة أو خمسة؟ ما هو الدليل على أن الواة تكون علامة للرفع في موضعين؟ ما هو الدليل؟ آه؟ وإذا الدليل التتبع والاستقاء، الله يكرمك أخونا أبو فاطمة، التتابع، أخون حسن ما شاء الله، التتبع والاستقاء، هذا هو الدليل عند النحويين. يعني أن اللغويين تتبعوا اللغة العربية، فوجدوا بأن الواو تكون علامة للرفع في موضعين فقط، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وفي الأسماء الخمسة، ها، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو وزومال، نعم. طيب إذن الواو تكون علامة للرفع في موضعين الموضع الأول الذي تكون فيه الواو علامة للرفع هو جمع المذكر السالم فنقول جاء المعلمون جاء المعلمون ها يعني يعراب جاء الضم ما انتهينا منه ها أو لا بأس أنعب جاء ما هو يعراب جاء ها يلا يا أخوة ليس عيبا أن نخطئ بل نريد أن نخطئ وأن نتعلم وأن نستفيد من الخطأ ها؟ جاء فعل ماضي أحسنتم جاء فعل ماضي انتبه إلى هذه المسألة ماضي بدون ياء لا نضيف الياء في في المنقوص إلا إذا جاءت الألف واللان نقول الماضي أم اذا كان نكرة تحذف الياء فعل ماض احسنت مبني على الفتح مبني على الفتح بارك الله فيكم هذا فقط من باب التذكير نعم جاء المعلمون المعلمون ما هو اعراب المعلمون من الذي جاء المعلمون اذا ما هو اعرابها؟ فاعل أحسنتم فاعل فاعل مرفوع ها مرفوع نعم وعلامه رفعه وعلامه رفعه الواو الواو ما هي هذه الواو الواو ليست الضمة ليست الضمة المعلمون يا أبا عبد الرحمن المعلمون جمع جمع الواو لا عليك لا عليك أخطأ كما تريد نحن نريده هذا خطأ <تصفيق> وأكيد نستفيد من من من جميعا وكلنا دو خطأ الله يكرمك إذا فاعل المنفوع وعلامة رفعه ماذا ناعدا وعلامة رفعه ها الواو الواو وهذه الواو, الواو النائب أحسنتم الواو النائبة على الضمه الواو النائبة على الضمة هكذا هكذا نعيد حتى نعلم بان هذه الواو هي نائبه فقط هي نائبه عن الضمه في هذين الموضعين الواو النائبة عن الضمه لماذا لانه ها لأنه جمع ها مذكر سالم جمع جمع المذكر السالم ها يرفع بالواو النائبة عن الضمه يرفع بالواو النائبة عن الضمه <تصفيق> طيب ا라마 ا라마 الصيادون ها ا라마 الصيادون الهدف ها ا라마 الصيادون الهدف ما هو عربي أراما أراما ها ما هو عربي أراما ها ذكيون إن الله فيكم بالعربية هذه الكلمة ها أراما ها فعل الماضي أحسنتم فعل الماضي جيد أه؟ أه هادي هادي هادي هادي ها هذه هذه هي الغلفية <تصفيق> <إن> شاء الله نعم <تصفيق> فعل الماضي علماء، ماضي. علماء دين مبني على الفتح، نعم، لا نسمح، لا نسمح بتكبر من <تصفيق> الله يكرمكم، نعم ما شاء الله، جزاك الله خير. في علماء مبني على الفتح، أرى ما، على الفتح، صحيح أي فتح هذا؟ هل يظهر هذا الفتح؟ هل يظهر؟ على الفتح رما رمى. انا لا اعرف فتحا هنا ها نعم احسنتم يا حسن ها على الفتح المقضي ام المقضي على ماذا رما رما في صوت هل عندكم صوت نعم <تصفيق> <في> الحمد لله نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الفتح المقدر على الألف منع ليس على الياء ليس رامي وإنما رماع رماع ها على الألف على الألف منع من اكتبوا اكتبوا للأخ الفاضل اكتبوا له قولي له أخرج وادخل اكتب له اخرج وادخل حتى يعود اليه الصوت ان شاء الله ها الالف نعم الالف منع من ظهوره او منع من ظهورها عفوا التعدد التعدد تعذرا في الالف ها استقالا في الواو والياء ناخذ مثال نعم قال موسى معصى اليهود قد جاء محمد ويغزو من جحد ويغزو من جحد احسنت ها الصيادون ما يعرفوا الصيادون الصيادون ها اللهم امين ريوق ان شاء الله فاعل فاعل جيد فاعل كيف هو فاعل فيكون فاعل نعم مثل في مثل نعم فاعل يكون مرفوع نعم م? فاعل مرفوع نعم لماذا ب الضمة بالضمة النائب عن الواق نعم يعني بالضم النائب عن الواق أو الواق <تصفيق> النائب عن الضمة عدلها يا حسن <تصفيق> يعني هذا هذا يسمى بالقلب في مصطلح الحديث <تصفيق> ما شاء الله يعني مرفوع بلواوي النائبة عن الضمة وليس بالضمة لا ينوب الأصل عن الفرع <تصفيق> الله يكلمك أضحك الله يسندكم مرفوع بلواوي النائبة عن الضمة لماذا؟ لأنه لأنه ماذا؟ لأنه لأنه, <تصفيق> لأنه نعم جمع جمع جمع مذكرين سالم والمقلوب قسمان، المقلوب قسمان يتلا، ده الالقونية، الله يكرمك، نعم، إذن آه تمام، جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، إذن في هذا الموقف تكون الواو علامة للرفع جمع المذكر السالم يقول الله جل وعلا في صورة التوبة وجاء المعذرون وجاء المعذرون يعني المعذرون هذه في هذا الكلام الكريم فعل مرفوع على مطرفعه الواو نيابة عن التضم لأنه جمع المذكر السالم جيد <تصفيق> طيب الموضوع الثاني الذي تكون فيه الواو علامة للرفع <تصفيق> هو ماذا هو ماذا هو ماذا هو الاسماء الخمسة هو الاسماء الخمسة احسنتم وهناك من قال اسماء ستة على كل حال في الفيات مالك يقولون ستة وبما سيأتي هذا معني ان شاء الله <تصفيق> إذن نبقى مع شيخنا بن أجروم حتى لا يغضب علينا إذا تجاوزناه وانتقلنا إلى ابن مالك رحمة الله على الجميل نعم أو الستة <تصفيق> نعم إذن الأسماء الخمسة تقول جاء أبو خالد هم؟ جاء أبو خالد أبو هنا ما إعراب أبو أبو أه؟ ما إعراب أبو فاعل نعم فاعل كيف هو فاعل مرفوع نعم وعلامته جيد وعلامته رفعه الواو النائبة عن الضمة لانه من الاسماء الخمسة احسنتم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب الواو النائب عن التضم لانه من الاسماء الخمسة احسنتم هيك. ها أخو ماذا قلنا جاء أبو خالدين نعم جاء أبو خالدين ثم ماذا ننهي الإعراب جاء أبو خالدين وهو مضاف أحسنتم وهو مضاف خالدين مضاف اليه خالد مضاف اليه ما شاء الله جزاك الله خير نعم <تصفيق> كل هذا نفس الاعراب جاء ابو خالد جاء اخو خالد ها ها مات مات حمو ها حمو خالد اذا حمك ذلك ها بنفسي الإعراض، وقيل الحم، من هو الحم؟ من هو الحم؟ ها؟ من هو الحم؟ من المقصود بالحم؟ ها؟ نعم، قيل قايب الزوج، وهناك من قال اخو الزوج، وعليكم السلام والرحمة، ها؟ لا، ليس أبو الزوج، لا، أخ الزوج. ها ارايت الحمو الدخول على النساء. فقالوا أرأيت الحمو فقال صلى الله عليه وسلم الحمو هو الموت الحمو, هو الموت. فقالوا الحمو يعني من اقارب, من أقارب الزوج <تصفيق> نقول حاموكي حموكي نعم جيد اذن فوكا فوكا ما معنى فوكا ما معنى فوكا فوكا نعم الله يكرمك نعم فموكا. ما شاء الله بالفرنسية. ما شاء الله, فموكا. <تصفيق> الله لك فموكا. نعم. فوكا. فموكا. تقول مثلا فوق لا عليكم لا عليكم. أضحك فقط. فوكا نظيفا فوكا نظيف، ها فما هو اعاب فوكا ما هو اعاب فوكا ها فوكا مبتدأ نعم نعم مبتدا عليكم السلام الله مبتدا نعم كيف يكون مبتدا كيف يكون مبتدا مبتدا مرفوع أحسنتم مرفوع تمام فوقه مرفوع بماذا هنا مرفوع بماذا مرفوع بالواو آه جيد بالواو النائبته النائبه عن الضمه لانه اسم من الاسماء الخمسه او لانه من الاسماء <تصفيق> الخمسه احسنتم ثم ذو مال ذو تقول هذا ذو هذا ذو مال سبق لنا أن أعربنا هذا ولا بأس أن نعيد كل ما تكرر تقرر ما هو إعاب هذا ما هو إعاب هذا الهاء أحسنتم الهاء حرف تنبيه نعم حرف تنبيه وذا وذا ذا اسم إشارة ذا اسم إشارة مبتدا مبتدا مبني في محل رفع مبتدا في محل رفع مبتدا عرفت ذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدع في محل رفع مبتدع احسنتم لا عليكم لا عليكم يسر الله اماكم <تصفيق> نعم جيد هذا وذو وذوما إعرابها انتهينا من هذا وذو ما إعرابها ما إعراب ذو خبر أحسنتم خبر نعم ليس بدل ليس بدل الله خبر جاء أو هذا ذو أه؟ يعني كلمة ذو تخبينا خبر نعم خبر كيف هو هذا الخبر وكيف يكون الخبر هذه كحة وليست عطسة <تصفيق> يلا يا ما هذا يا دكتور وانتم مدكاتي اللي تميزون بين العطسة والكحة <تصفيق> الله الله أحفظك أخونا أبو نوفل الله أحفظك اللهم إنبارك الله فيه <تصفيق> طيب إذا نذوق الخبر الخبر يكون مرفوع إذا المرفوع بماذا إن شاء الله تعالى إن شاء الله إن شاء الله مرفوع ما فو عند الواوي أين أبو فاطمة فخز ما فو <صفح> شاء الله للواوي النائبة عن الدم للواوي النائبة عن الدم إن شاء الله في الله هذا زو مال لأنه من الأسماء الخمس أحسنتم، عظيمك. ذو مالين، ها ثم ماذا؟ ذو مالين، وهو مضاف مالين مضاف إليه، ها دخل تكلم تكلم أبو نوفل وسكت أبو فاطم. <تصفيق> لعل ابا فاطم اذا جيت عشا اه انت معنا الحمد لله <تصفيق> الله يكرمك ان <تصفيق> شاء الله طيب اذا قلنا بان الواو تنوب عن الضمة وعليكم سعادة الله في موضعين في موضعين الله يحبك الله لا لا لا لا تتوقف لا لا لا تابع بارك الله فيك يعني هو عندكم اتفاق او شيء من هذا القبيل كل من دخل لا يسمع الله المستعان طيب اذا فأما الوث فتكون علامة للرفع قلنا في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وجمال طيب اقرأ معي قول الله جل وعلا وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا لا يا أن صلاح الأباء تظهر ثمرة على الأبناء لهذا أكيد ينبغي أن يكون الأب صالحا لأن بصلاح الأبي يتنعم الأبناء وانظر إلى هذين اليتيمين بصلاح أبيهما حفظ الله لهما كنزهما بل هيئ لهما رسول بالنبي إنك من يعتبر الخديع عيسى النبي، آه، فبنى الحائط على الكنز حتى يبقى حتى يبقى مستورا وأنا أتكلم عن الحديث الذي في البخاري إننا لا يوجد الكلام عن القرآن بالمعنى أتكلم عن الحديث الذي في البخاري وياو القصة موسى عليه السلام مع الخديع نعم أبوهما ما إعراب أبوهما نعم أبوهما اسم اسم كان اسم كان اسم كان كيف هو اسم كان مرفوع نعم مرفوع وعنك من يقول مرفوع بها مرفوع بها هي يعني هي التي رفعته مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لانه من الأسماء الخمسة من الأسماء الخمسة <تصفيق> جيد طيب هذه الأسماء الخمسة هذه إضافة إضافة, إضافة جميلة جدا هذه الأسماء الخمسة لا ترفع بالواو إلا بستة شروط، نعم. لا. لا ترفع بالواو إلا بستة شروط. الشروط الأولى أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة لا مصغرة. م? يعني تصغير أبوك او اب تصغير ابي ابي تقول جاء ابي يعني هنا صارت مرفوعه بماذا بالضمه ما عادت من الاسماء الخمسه ان تكون مكبرة لا مصغره ان تكون مفرده مفردة لا متنات ولا مجموعة يعني آه تقول أخ أخ مثلا أو أخوك أن تكون لا تكون متنات جاء <تصفيق> نعم سيأتي متى إن شاء الله يعني أن تكون مقببة أن تكون مفاضة أن تكون مضافة جاء بواني نعم أو أخواني أخواني زلك يا أخوان سامي عندما تقول جاء بواني يعني هنا صارت مفوعة بماذا مفوعة بماذا نعم مرفوعة بالالف مرفوعة بالالف لأنها متنة أحسنتم لأنها متنة بارك الله فيكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم أن تكون مضافة إلى غير متكلم تمام لا تقول أبي أبي إلى أبي ممم هذه لا اعراب اخر ابوك ابوه ابوها نعم الى غير المتكلم ان تكون مضافه ان تكون اضافته لغير المتكلم ان يكون الثم خاليا من الميم فوقا لا تقول فمك أم أن تكون فوكة خارج من الميم أم رأيت فما رأيت فما مفتوحة أم يعني يريد طعاما رأيت فما مفتوحة كناية عن فقية <تصفيق> إذن هنا صارت فمن مفعول به أعيبت بماذا بالحركة نعم معروب بالحركه الله يكلم نعم إذن هذه الشروط وأن تكون عفوا دو بمعنى صاحب أن تكون دو بمعنى صاحب م? أن تكون دو بمعنى صاحب نعم هناك دو بمعنى الذي هناك دو بمعنى الذي <تصفيق> يعني نفهم من دو بمعنى الصاحب دو مال صاحب مال أحسنتم بارك الله فيكم إذن تكون الواو علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك أو حموك وفوك وجمال نعم <تصفيق> <تصفيق> طيب شرط سادس ماذا ذكرته ما ذكرت دك... <تصفيق> الشرط الثالث لعل الشرطه الثالثه ها هو دو صحيح ام لا؟ واحد اربعة خمسة دو دو ها دو يا دو ينبغي ان تكون بمعنى صاحب نعم اذا كانت دو بمعنى ان لا تكون بمعنى الذي دقق في التناهي جزاكم الله خيرا الله يكرهكم نعم يعني تلزم حاله واحده لو قلت مثلا اكرمت ذو نحبه اكرمت ذو نحبه انا دوب الذي اكرمت الذي نحبه هم؟ مثل حضر علم علمين هنا بمعنى صاحب نعم اشفق على دون حبه مثلا اشفق على الذي نحبه بارك رفيق اذا في هذين الموطنين تكون الواو نائبة عن الضمة آه. ننتقل إلى العلامة الثالثة قال المؤلف رحمه الله يعني قلنا علامة الإعراب هي الضمة والوو والالف والنون نحن الآن مع العلامة الثالثة من علامات الإعراب وهي الالف ها إذا يقول المؤلف رحمه الله <تصفيق> جزاكم الله خير يقول المؤلف رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للرفع في تتمية الأسماء خاصة الألف تكون علامة للرفع في موضع واحد فقط وهو ماذا ما في أي موضع لا عليكم في اي موضوع <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو <مه> في, في في ماذا في في المتنى تمام في المتنى في المتنى ها دخل التلميذان الى القسم اذا ما قام ابو التلميذان هنا ما عربيتي لميداني ما عربيتي لميداني وعليكم السلام ورحمه الله هم فعلن ما فاعلن؟ بماذا ما يعلم ترفعه الألف الاليف حسنتم الاليفو الاليفو الاليفو عن الضمة. ه لأنه متنّع نعم أحسن له لأنه متنّع جيد. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قد يسأل سائل <تصفيق> ما التنوين؟ مانوين عوض عن التنوين نعم. في تلميد تلميد نعم لو سأل السائل ما هو المتنى ما لو سألنا ما هو المتنى ما ما هو المتنى كيف نعلم في المتنى المتنى هو مادلة لفظ جيد دل على اثنين دل على اثنين او اثنتين بزيادة في اخره صالح للتجهيد وعطف مثله عليه مثله عليه <تصفيق> مثل تقول دخل ولد, أه؟ دخل ولد وولد دخل ولد وولد تقول دخل ولدان أه؟ جاء الزيداني نعم جاء زيد وزيد قول جاء الزيداني وهكذا و كل اسمين كل اسمين يدل على اثنين او اثنتين فإن علامة رفعه هي الألف هي الألف هي الألف هي يقول الله جل على مما طارك الوالدان طارك الوالدان الوالدان هنا يعربها ماذا يعربها ماذا آه. فاعل أحسنتم فاعل آه. مرفوع آه. مما ترك الوالدان <تصفيق> يعني فاعل مرفوع على طرفه الالف النائبه عن الضمه لانه متنع لأنه متنع أحسنتم جيد الضمة والواو والألف والنون والألف والنون موضع النون قال المؤلف رحمه الله وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المؤنثة المخاطبة أه؟ يعني النون تكون علامة للرفع في موضح واحد أه؟ وهو الأفعال الخمسة أحسنتم <تصفيق> ما يسمى بالأفعال الخمسة إن شاء الله في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تتنية نقول التلميذان يكتبان التلميذان يكتبان نعم ما هو اعراب التلميذان يفعلان نعم يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين نعم مبتدأ نعم الولدان مبتدا مرفوع لماذا بالالف لانه متنى أحسنتم يكتبان يكتبان يكتبان يكتبان فعلا مضارع مرفوع نحسنتم <تصفيق> فعل المضارع المرفوع بتبوت النون نا ما هناك من يقول بتبوت النون نيابة عن عن الضمة لأنه فعل من الأفعال الخامسة زي و يعني هل يزال هناك شيء في الإعراق يكتباني هل لا يزال هناك شيء ما هو ها نعم والجملة في محلة وفين خبر أحسنتم نعم هل يزال هناك شيء آخر الفاعل أحسنتم هذا الفاعل نعم هل فعل الفاعل ضب المستيح هل الجملة الفاعل سبقت معنا أين هو الفاعل؟ أين هو الفاعل في يكتبان؟ وعليكم السلام ركعت الحمد لله سلطان. الالف الله يكرمك يا بنوفل. آه الالف هي الفاعل. نعم أحسنتم. نقول يكتبان في المضارع من بتبوت النون يعني من فعل خمسه والالف ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل نعم اذا هكذا يكتبان يتعلمان يجتهدان يطمحان يفوزان الى غد التلميذتان تكتبان تكتبان اذا يكتب كتكتباني تكتبان فقط الاولى للمذكر الذي من على السكون والثاني للمؤنث نعم تكتبان تقومان تلعبان تفرحان تتحجبان الى غير ذلك إذن يكتبان تكتباني يفعلان تفعلان يقول رحمة الله أو ضمير جمعين كذلك المضارع إذا اتصل به ضمير جمع جمعين فعلامة رفعيه النون في آخر النون في آخر ها؟ التلاميذ يكتبون يكتبون ما هو يعاب يكتبون يفعلون تفعلون نعم ما حصلتم. يكتبون يكتبون ها الفاعل هنا هو ماذا الواو احسنتم الفاعل والواو ما شاء الله نعم اعرفه يا نور اعرفه <تصفيق> طيب اذا يكتبون كتكتبون نفس الاعراب يكتبون كتكتبون اذا كل فعل كان يشبهه فهو مافور والواو تعرب كالعلف تماما الواو دمتصل مبني على السكر في محل رفع فاعل نعم أنتم تكتبون امم جيد تكتبون تكتبون تجتهدون تحفظون تحضرون الى غير ذلك او ضمير المؤنثه المخاطبه او اذا اتصل به ضمير المؤنثه المخاطبه م? مثل انت تكتبين تكتبين م? فعل مضارع مرفوع بتبوت النون أمم، والياء وكذا، كما عارنا الألف، عارنا عارنا الألف وال كذلك وكذا <تصفيق> كاليا. دميم تسمى السكون في محل رفع فاعل. تكتبين تدوثين تجتهدين إلى غير ذلك. تكتبين. إذن النون تكون علامة المفعِي في موضع واحد في الفعل المضارع. اذا اتصل به ضمير تكنيتين الطالبان يجتهدان ها نعم يعني في الافعال خمسه صيغه عامه يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين نعم <تصفيق> اذا نقول زارنا الله اللهم امين الله يكرمكم زارنا زارنا عالمان يعني بهذه بهذا الاعراب بهذا بهذه الجمل نختم ان شاء الله بس باذن الله أه زارنا عالمان ما يعرب زارنا زارنا ها زارنا نعم زار في الماضي احسنتم زار في الماضي ها مبني على الفتح <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني ما ادري بنعمل الفتح نعم ونا نا داميهم احسنتم ضمير متصل امم متصل في محل نصب مفعول به احسنتوا ما شاء الله ما بنعمل السكون في محل نصب مفعول به نعم أجبت بالهيروغرافيا أبو نوفا فهمناها منها <تصفيق> الله يكرمك <تصفيق> نعم زارنا عالمان عالماني وما يعرب عالماني عالماني آه فاعل مفعوله وعلامة رفعه الالف ها النائبه عن الضمه ها لانه متنى احسنتم أه؟ جيد <تصفيق> <تصفيق> وتلك النون لا عليكم لا عليكم يا بنا. والنون قلنا هي ماذا ها كنا في البدايه والنون عوض عوض عن التنوين في الاسم المفرد نقول عالم وفي المتن عالمان تلك النون هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد جيد وقس على هذا كل متن نعم مثال اخر الطالبان يجتهدان <تصفيق> الطالبان يجتهدان ما اعراب الطالبان ما اعراب الطالبان هو مبتدا احسنت مبتدا ها ها مبتدا المنفوع وعلامه رفعه الألف نعم النائبة عن الضمة لأنه متنى والنون عوض عن التنوين في اسم المنفرد أحسنتم نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تحملون بارك الله فيكم حتى تمنفطت الشتاء على <تصفيق> المستعد نعم <تصفيق> طيب إزاكم <تصفيق> الله خير عفاكم الله من كل سوء <تصفيق> يجتهدان يجتهدان لا نحن عندنا عندنا عقدة يعني اتفاقية مع مع السعال في فترة الشتاء <تصفيق> الى ان يحل فصل الصيف ان شاء الله تعالى <تصفيق> مرفوع احسنتم يجتهدان مرفوع مع رفعه ثبوت النون لانه من الافعال اللهم امين من الأفعال الخمسه جيد ها والالف ها وعليكم السلام الله والالف كي هو فاعل نبني على السكون في محل رفع في محل رفع ينقصنا شيء ما هو ما هو هذا الشيء الذي ينقصنا في هذا الإعراض ما هو الخبر احسنت الخبر ما شاء الله والجمله الفعليه والجملة الفعلية في محل رفع خبر نعم في محل رفع خبر للمبتدا اذا بهذا نكون انهينا علامات الرفع وقلنا بأن للرفع أربعة علامات: الضمة والواو والאלف والنون. هاه؟ وتكلمنا عن الضمة بفضل الله تعالى، وتكلمنا عن الواو، وتكلمنا عن الألف، وتكلمنا عن النون. والباب والموالي إن شاء الله تعالى، هو علامات النصب. علامات النصب. ونرجع الكلام عليه في الحصة المقبلة سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم مما سمعنا <تصفيق> وأن يتقبل منه ومنكم وأن يبارك فيكم وفي مشاركتكم وفي حضوركم ونزدعكم الله خير جزاء ونسأل جل وعلا أن يحفظكم وأن ينفع لكم وأن يتقبل منكم وأن يجعل دخولنا إلى هذه الغرفة إن ميزان حسناتنا جميعا وإن جاء حجة لنا لا حجة علينا إن أصبنا فمن الله جل وعلا إن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان ونصلي الله تعالى أن يغفر خطانا وإن تجاوز عن دومنا وأن مستحى أحوالنا وأن يختم لنا ولكم بالحسن اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك أو وفاة في السج Hmm بارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم وتقبل الله من السجل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى Elohim إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى telef Mc إنك مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أنه لا إليط الأمر